أعظم من الشرفاء وبعد إخلتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعم مع كتاب ربنا بلغنا إعادة طبعا الصورة البقرة القوله جل في علاه قال الذين لا يعلمون لولا لا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشبات قلوبهم قد قل بينا الآيات لقوم يوقن <تصفيق> قال الله تعالى وقال الذين كيف نشفع من ماذا تريد كريم وقال الذين وقال لا يعلم جفونه هنا بين الله جهلهم المركب لأنهم تجراوا على الله دلفع و في سؤاله لذلك قال الله تعالى وصفني يوم وقال الذين لا يعلم وقال الذين لا يعلم فوصفهم الله دلفع على بالجهل وهذا الجهل جهل جهل مركب وأنهم أرادوا أن الله جل فعلا يكلمهم وهذا أيضا عجب عجاب أفضل من الأشعار هؤلاء لأنهم يعلمون بأن الله يتكلم لأنهم لا يسألون هذا السؤال إلا وهم يعلمون بأنه يتكلم مش ممكن إن شاء الله وقال الذين لا يعلمون وهم الليهود الذين قالوا لموسى عليه السلام ذلك بل ارتقوا فوق ذلك قالوا أرين الله جاهراً، فهذي معناه أن هؤلاء لهم اعتقاد صحيح، يعلمون بأن الله يتكلم، ويعلمون بأن الله يرى، والأشعار لا يعلمون بأن الله يرى ولا يعلمون أن الله يتكلم، يعني هم أيضاً يزيفون على الناس يقولون عبارة عن كلام الله القرآن، الله ما هذا كلام نفسي، يعني ما يعني ما بتكلم، وأن الله يرى قالوا كيف يرى. يرى يرى إلى غير مكان، يعني لا يرى، فهي المسألة أصلاً مسألة يعني. ما فقال الله تعالى ننكر عليهم وعلى من فيه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آي وأيضا النصارى قالوا ذلك وهذا اختيار جليل صحيح أن السياق على, على الكلام على هؤلاء من يهود نصارى حتى يعتبر ويتعظ الذين هم من أهل مكة الذين يعرضون النبي صلى الله عليه وسلم ويجحدون بآيات الله جل فعلا وقرب هم المقصودون كفار العرب هم أجهل الناس حين يقولون وقال حين, حين وصفهم الله جل فعلا وقال الذين لا يعلمونه لو, لو لا يكلمون الله وتأتينا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحق نقول المسألة تتعوم يعني هذه الآية فقد قال, فقد قال اليهود كذلك وقال النصارى كذلك واليهود تجره تجره أن عظيما حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لموسى عليه السلام قالوا أرنا قال الله جهرة فليستبعد انهم يقولون لولا لا يكلمون الله وأهل مكة لفس الأمر لأن المكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأيضا قد قال الله تعالى عندما قال وقالوا لن نؤمن لك حتى لنا من الأرض ينبوعة أو تكون أو لك جنة من نخيل معينة فتفجر النهار خلالها تفجيرا تفجيرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة القبيل أو يكون لك بيت من زغف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا فكان الجحود والنكران من هؤلاء في أهديهم العصيان والكفران للنبي والطلب الذي يطلبونه ليس طلبا لبهان الحقيقة أو للوصول الحقيقة لو كان فعل الله له لكنهم ما أرادوا ذلك إلا إيش إلا جهودا إلا نكرانا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام عليكم. نعم إلا جهودا ونكرانا ولذلك بين الله لهم ذلك فقد قال الله تعالى اختربت الساعة وانشق القمر وذلك كان الجبل كان فارقا بين الفرقتين وكل من جاءنا من الصحراء جزم بمنشقاق القمر قال قال اختلقت وانشق القمر وكل اه اه اه وانشق القمر وهير ات يعرض ويقول سحر مستمر واعظم من ذلك بيانا قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضروا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت ابصارنا فنحن قوم مسحورون فلذلك لذلك بين الله للفعلاء أنهم يتحدون وأنهم ما يسألون من أجل من أجل الالهداية يسألون من أجل التعنت يسألون تعنتا وجهودا ما يسألون من أجل من أجل الوصول إلى الحق الوصول إلى الدين فقال وقال الذين لا يعلمون أنهم لا يكلمون الله أو تأتينا آية وقد أتت من آيات تترى أما موسى فقد أتت من آيات تسع آيات ورقدت اين موسى ساعات بينات فسأل بني اسرائيل بينات يرون يضع يده تخرج برطقه نقيه لا لغه شبيهه يلقي العصا فتكون حية على ان هيك على الات التي كانت لفرع لفرعون وأيضا لما طلبوا الماء فقل نضرب بعصاك الحجرة فكن اضرب بعصاك منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم كل شعوب الصلاهات عادت الارض بسدين وصلت الات عظيم الالات أمامهم يعني أعظم الآيات قالوا مدركون لمدركون يعني هذه آية لست بعدها آية إنا مدركون قال كلا إن معي رب سهدي إن كان لا إن معي رب سهدي فأوحينا إلى موسى ندرب أعصاك البحر فانفلقه فكانوا كله فرق الطود العظيم وأهل وأيضا أهل مكة قد جاءتهم الآيات تترة تترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النذير العيان وقد جاءهم في صح كان أعظم عجزة القرآن لما ذهب كبيرهم المغيره وكان رجلا فصيحا شعيرا لما سمع القرآن جاءه جاه لكنه وجد تغييرا في الرجل قال, قال والذي نفسي بيدي أو قال والله قد قرأنا الشعر وعلمنا كلام الجن والسحر والكاهنة فقال قال قال والله إنه إن له لا وإن عليه حلاوة وإن أصله لمغضق وإن عليه لمسمر لما سمع جاء هذا الكلام آمن الرجل إده وكان كأنه بيحج عن الآية العظيمة التي أتى بها محمد عسل عندما قال قال له إن قام شباب لعبة الشيطان وقمة الخسران من يقدم الاخره على الدنيا الدنيا على انظر بقى قال له جمعوا لك مالا من اجل تقول لنا في, في محمد القول مع ان الرجل اغناه شو والله في الوصف الدقيق ذرن ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوده وبنينا شهودا ومهدت له تمئذمات شوف أبو جهل جاءت بي من هذه الناحية إنهم جمعوا لك الأموال الطائرة من أجل أن تتكلم في, في, في محمد شوف الله وصفه قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر استكبر فقال ان هذا إلا سحر إن يؤثر إن هذا إلا قوي كان رد سريع من السماء سأوصله صفر. الحاصم بعنهم طلبوا الآيات تعنتا ما طلبوا الآيات من أجل من أجل إيمان وإلا فقد أتتهم من آيات لكنهم كانوا يجحدون بآيات الله تترى يتكبرون قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من الطريعتين عظيم هم يقسمون حمدا ربك لذلك قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مستقولين هنا العلماء يقولون أننا سياقنا المفسرات وأن المقصود هنا وما هو مكة لقول لا تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل مثل قولهم. ومن قبلهم من اليهود النصارى فحاجوا حذوهم وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا مزداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا النبوءة الحق قال تتبعوننا سنال الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كأيامه الفضيلة مستقب.جزاك الله خير. رفع الله الغرض المقصود بأنه في قوله قال قال الذين من قبل كذلك قال الذين من قبل من قبلين مثل مثل قويم أنهم يتشبعون وعلى أسيرين يسيرون وعلى نفجيم ينتهجون. ولذلك قال النبي منكرا لا منخرا ستتبعون سننالذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتمو وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لو في من ينكح أمه لكان منكم من يفعل ذلك كما قال الله عنه وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن حتى نؤتم السماءة يا رسل الله وقال لنؤمن لك حتى ترجعنا من أرض ينبع كما قلنا فيها وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل عين الملائكة أم نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عطوا كبيرا طيب وهنا أيضا كما قلت سألوا الآيات عطوا وجحودا ومن قاد ومن صعب ما أراد ايمانا لذلك قال الله تعالى كذلك قال الذين القبيل مثل, مثل قولهم قال الله تعالى سألك أب الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى بعد عشرة فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألنا الله جهرة وإدخلتم يا موسى لنؤمن عليك حتى نرى الله جهرة لذلك قال الله تعالى تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب المشركين قلوب اليهود والنصارى فعندوا كما عندوا وعتوا كما عتوا واشتد أمرهم في العصيان وفي الكفران وفي الجحود على ما اشتد أمر أهل الكفر يتواصلون به كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحل أو مجنون أتواصلوا به يتواصلون بذلك ويعني كأن الله يعني يقول النبي ألا تعجب محمد على ما يفعلون يتواصلون بذلك بالكفران والأسان والجعود نعم. وقد جاءت الدلايات والآيات الواضحات البينات على, على وجود رب الأرض والسماوات والتعلمان به والتوحيد سبحانه وتعالى فعلاه وجاءت الآية البهيرة القهيرة الواضحة اللائحة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم قوم كما قلنا قوم يجحدون لذلك قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فالمسألة هنا واقفه على لين القلوب فأما سموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العماء على الهدى ولذلك قال الله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وقال الله, الله على علم يعني على علم بعد ما قلت عالي الحجة وزيت عنه الشبه لكنه عاند وجحد بآيات الله في فعلا هكذا هؤلاء ولذلك قالت شباب قلوبهم نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هم يعلمون أن صادق يعني قال مغلا مشابه قال له أبو جهلون كان إسناد ضعيف لأجله منقول لا إبره هنا إسناد ضعيف هو قال له وقال أترى نحن نعلم أنه هو نبي ونعلم أنه صادق قالوا وعلامه يعني علام الجعود باء وال قال كنا وبني هاشم كفرصا ها؟ يرحم لهم الشرب لأن الشعب يقول يقولونه سقاة نقول لسيدنا فقالوا منا نبي الشرب ده ما الذي وزير أن أن يقول لنا شيئا، فخل ما دفع خلا عداواته لام الدين، جحود ومكانة الدنيا مشكلة كبيرة. ورزق قال تشابهت قلوبهم الجميع جميع جميع سياسي. والله على أضلهم على علم، ويعلم علم أنهم ليسوا محلا قابلا ليش للإيمان؟ وجهد بها استقاط أنفسهم ظلما وعروه. عند هذه الآية. كفر ملة واحدة إذا تشابهت القلوب اتفقت الألسنة أو اتفقت الألسنة إذا تشابهت القلوب اتفقت الألسنة لا يؤمن بالآيات إلا ما ما من آمن بله يرده بالإستامدين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله تفضل